إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ الْنَّارِ كَدَأْ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُرُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 إن في ذلك لعبرة لأولي الأبيات زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطورة من الذهب والفضة والخيل المسومة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأعوام والحظ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المال قل أعنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنار خالدين فيها وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ